أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب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 117. ما مِنْ عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذل قربا ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا